من الشيطان رادِب بسم الله Ooh. <laughs> no mm -hmm. <laughs> ♫ جان یادت That's a rule of law. <تصفيق> لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في What's <laughs> خیلی موسیقی Mm-hmm. <laughs> what is you? ka na nikabanau ma di kammba apil so ko در Thank mm -hmm. you. is wo meri owl mai زنون صدق الله العظيم هكذا اخوة اليمان والاسلام استمعنا الى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيصر من ايات الله البينات تلاها علينا القارو شيخ شعبان عبد العزيز الصياد في مستهل دعائي لصلاة التجرع الذي نكرهم لحضراتكم من هذه رحاب القاهره رحاب مسجد مولانا امام زمان حسين علي رضي الله عنه وارضاه